وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِم ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا قُلْ أَنزَلَهُ الذي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا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 وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّضًا وَزَفِيرًا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ كَثِيرًا لا تَدَعُوا الْيَوْمَ صَبُورًا وَاحِدًا وَدَعُوا صَبُورًا كَثِيرًا قُلْ أَهَذَا لَكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَنَصِيرًا لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاؤُونَ كان على رَبِّكَ وَعْدَم النأُول وَيوْمَ يَحْشُرُهُم وَماَا يَعْبُدونُونَ مِنْ دُِ اللهَّهِ فَيَقولوا أَنْ تُم أَضْلَْتُمْ عبَادِي فَيَقولوا أَنه تُمْ أَْلْتُمْ عبَاد هَا أُول إِأَمْهممْ قالوا سُببحانكَمَا كانَ يَم دَغِيلَنا أَم التَّخِذَ مِن دُِكَ مِنْ أَْليا أَولَك م تعتَهُم وَِ تعْتَهُم وَآبَ أَهُم حتىَ نَس الذِكْرَ وَكانوا قَومَم بُور فَقدَ كَذَّبُكُم بِماَا تَقولُونَ فَمَا تَسَطيعونَ خَرْرفَهُ وَل نَصْرى ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لا ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنه فتصبرون وكان ربك بصيرا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 وَقِمن إى مَا عملِلوا مِنْ عملِه فَجَعلنَاهُ هَب أَم سُورَاط أَصْحابُ الجََّةِ يَوْومَائِذٍ خَيرُ مستُسْتَقَرر أَصْحابُ الْجَنَّةِ يَومَائِذٍ فَيْرُ مستُْتَقََّّهُ وَأَحتَنُ مَقِيلَ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 ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شر ما كانوا واضل سبيلا ولقد اتينا موسى الكتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزيرا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 لِنُحَ بِهِ بلَلْدَةَم م تَو نُصْطِيهُ مَِّ خَلَقنَ أَ مَوأَن س كَث لِنحَ بِهِ بَلْدَةََّ تَ وَنُسطِيَهُ مَِّا خَلَقن أَ مَو وَأَنَ س كَث وَلَقدَد صَفْنَاهُ بَيْنَهُم لَذكَّرُوا فَأَبَ أَكْسَرَّاسِ إللاا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 وَذِينَ يَقولُونَ رَبّن هَ بَلنا مِنْ أأَذْواجِن وَذُِّيياتن قُرَّةَ عيُونِ وَجَعللن وَجَعللن للِمُتَّقين إمامَا أُلائِكَ يُجَزَوونَ الغُررفَةَ بِمَا صَبَرُ وَُلَقونَ فِيهَا وَُلَقونَ فِيهَا تحيَةَ وَسَلًَا خَالدينينَ فِيهَا حسسونت مستق الر وَم قم قُل ما يعبأ بك رّ لَول دك فقد كزبُم فس فك لزاام